إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعد اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام لقد ذكر الله تعالى في كتابه جمعا من صفات المؤمنين فقال الله جل وعلا في اول سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى بقيه الايات وذكر الله تعالى في سوره المعارج ايضا عددا من صفات عباده المؤمنين وذكر الله تعالى في اخر سوره الفرقان طرفا من صفات خاصه عباده المؤمنين وهم الذين سماهم الله تعالى بعباد الرحمن وقد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا من فضائلهم وحث على الاقتداء بهم فلعلنا اليوم نقف على صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة الفرقان قال الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن هم العباد المقربون إليه الذين أحبهم واحبوه جل في علاه كما قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكما قال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فنسب الله تعالى هؤلاء العباد إليه فسماهم عباد الرحمن ثم بين الله تعالى صفاتهم حتى نقتدي بهم فندخل في سلكهم قال جل وعلا الذين يمشون على الأرض هونا فهم لا يختالون إذا مشوا ولا يتكبرون ولا يغترون كما قال الله جل وعلا في آية أخرى وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي تعجبه نفسه يعني يمشي مختالا ملتفتا إلى الناس بغرور وكبر له تعجبه نفسه له جمة يعني قد سرح شعره فأعجبه شكله إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمؤمن إذا مشى لم يمشي مشيه ميتة إنما مشى مشيه متواضعة فسلم على هذا والقى السلام على الآخر ورد السلام على الثالث وابتسم في وجه الرابع ليس رجلاً متكبراً في مشيه لا يلتفت إلى الآخرين ورأت عائشة رضي الله عنها رجلاً يمشي مشيه ميتة فقالت لما يمشي هكذا قالوا إنه من القراء يعني هذا رجل طالب علم وحافظ للقران فهو يمشي هذه المشيه التي تدل على الرزانة وتدل على الهدوء انه من القراء كانه يريد ان يلفت النظر اني قارئ للقران واني حافظ فانا امشي بغايه السكينه والهدوء فقالت عائشه رضي الله عنها رحم الله عمر قد كان والله من شيوخ القراء وكان اذا مشى اسرع واذا قال اسمع واذا ضرب اوجع ان هذه مشيه فيها رياء كانك تقول انني فيني السكينه والوقار فانظروا الى مشيتي فعباد الرحمن يمشون المشيه العاديه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يمشي احسن مشيه وكان كانما يتصبب كانما يتحدر من صبب يعني اذا مشى اسرع ليست مشيه بطيئه ولا سريعه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعرضون عمن يجهل عليهم اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت اذا نبح عليك كلب فلا تنبح عليك سب رجل ابا بكر رضي الله عنه فاعرض عنه ابو بكر فقال الرجل اياك اعني يعني هل تظن اني اسب رجل اخر انما اسبك إياك أعني فقال أبو بكر وعنك أعرض أدري أنك تعنيني بالسب وعنك أعرض فقال الرجل لأسبنك سبا يدخل معك القبر يعني سبا بذيئا يتناقله الناس حتى تموت ولا يزالون يتناقلونه فقال أبو بكر إنما يدخل معك لا معي فهو عملك هذا عملك يدخل قبرك ولا يدخل قبري فقال الرجل لأبي بكر وكان غضبان قال لئن قلت لي كلمه لتسمعن عشرة يعني إن رددت علي زيادة ستسمع مني عشر كلمات ردا عليك قال أبو بكر لكنك إن قلت لي عشرا لن تسمع مني كلمة واحدة ومضى فالمؤمن يعرض عن السفهاء ولا يتنزل إلى درجتهم بل يعرض عنهم ويعز نفسه عن أن يسابهم أو أن يشاتمهم وإذا خاطبهم الجاهلون إذا سبك احمق او قليل عقل او قليل ادب او قليل تربيه فلا تلتفت اليه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهذا ايها المؤمنون ليس خاصا فقط بالخطاب المباشر كذلك لو ارسل اليك رساله فيها سب ولعن او عبر وسائل التواصل الاجتماعي او نقل اليك ان فلانا قال فيك كذا وكذا فكن يا ايها المؤمن من عباد الرحمن الذين اذا خاطبهم الجاهلون لم ينزلوا الى درجتهم كانما نبح عليك كلب فلا تنبح عليه انما اعرض عنه قالوا سلاما ثم بين الله تعالى علاقه عباد الرحمن به جل في علاه وانهم لا يكتفون فقط بالفرائض بل يتجاوزون ذلك الى التقرب الى الله تعالى بالنوافل فقال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إذا جن عليهم الليل خلوا بمحبوبهم جل في علاه وسجدوا بين يديه وتقربوا إليه ووقفوا عند بابه ولاذوا بجنابه وقالوا يا ربنا ليس لنا ملجا إلا أنت أنت الذي تغفر لنا وتقبلنا وترزقنا وتشفي مرضانا وتجعل لنا ما تجعل من الخير والبركة والفضيلة خلوا بربهم في ظلمة الليل ولا شك أيها الناس أن حفاظ المرء على صلاة الوتر وهي صلاة الليل أنه يدل على إيمانه ولقد جعل الله صلاة الوتر أفضل النوافل بعد الفرائض الخمس أول النوافل فضيلة ومحبة إلى الله صلاة الوتر إن الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا أهل القرآن وجعلها الله تعالى جعل أقلها ركعة واحدة تصليها بعد العشاء فلو صليت العشاء ثم صليت ركعة واحدة فقط تقرا فيها سورة قل هو الله أحد فهي صلاة وتر وتكون ممن قام الليل تلك الليلة عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد قيل لابن القيم رحمه الله لما نرى قوام الليل في وجوههم نظرة ووضياء فقال خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره وقال معمر صليت مرة العشاء في المسجد وكان بجانبي سليمان التميمي فقام يصلي النافلة فافتتح سورة تبارك فبلغ إلى قوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قال فبكى ثم أعادها فبكى قال فلبست قليلاً وخرجت من المسجد ثم رجعت ليؤذن الفجر وإذا هو على قيامه يكرر هذه الآية نفسها فكان السلف رحمهم الله تعالى يتقربون إلى الله تعالى بمثل هذه الصلاة والله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه فاذا كان لك الى الله تعالى حاجه فلا تنم ايزعم المرء محبته لربه ويعلم ان ربه ينزل في ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني من يسالني من يستغفرني وانت نائم قم قبل الفجر ولو عشر دقائق وادع الله تعالى ادع الله بالمغفره والرحمه وصلاح النية والذريه وصلاح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يكفيك شر الأشرار ويكفيك شر الأمراض ويزيدك برا وصلاحا ادعو الله تعالى بقدر ما تستطيع فالعبد لا شيء إذا خلى عن حاجته لربه جل في علاه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الغرام هو الملازم فيقال للرجل الذي له دين على آخر فلازمه في كل مكان يقول سد الدين أعطني مالي يقال هذا غريم لأنه لازمه في كل مكان إن خرج من بيته راه إن صلى في المسجد راه فهو في كل مكان يقول أعطني مالي فالشيء الملازم هو الغريب فسمى الله تعالى عذب النار غراما والنار عياذا بالله اعدها الله تعالى لمن كفر به ولمن عصاه ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرها فذكر أنها ضوعفت عن نار الدنيا بسبعين ضعفا فقال رجل يا رسول الله إن كانت نار الدنيا لكافية يعني لو أن الله عذب من عصاه بنار الدنيا فقط لكانت كافية في شدة العذاب فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لمثلها سبعين ضعفا ولما ذكر الله تعالى النار في كتابه قال جل وعلا أفرأيتم النار التي تورون يعني تشعلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره يعني تذكركم بنار الآخرة فإذا لذعت النار اصبعك فقل يا ربي أعوذ بك من النار فإن تلك هي بسبعين ضعفا مثل هذه النار فالمؤمنون يسألون الله أن يعيدهم من النار قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة يا ربي أدخله الجنة ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار يا ربي أعذه من النار فالعبد يستعيذ بالله تعالى من النار والذين يقولون ربنا اصرف عنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الذي سيقعد فيها هذا أسوأ مستقر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا هو التوازن هذه الوسطية التي جاء بها الإسلام ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لو قال انا كل ما دخل علي من مال كل شهر اتصدق به جميعا فهذا مخطئ ولا تبسطها كل البسط وانما انفق منه وانفق على نفسك وعلى عيالك وامسك لحوادث الزمان شيئا وكان النبي عليه الصلاه والسلام يمسك من الطعام ما يكفيه سنه كامله يبقي في كل بيت بيوته الطعام الذي يكليكم سنة لم يقل عليه الصلاة والسلام تصدق به كله في يوم واحد وغدا ننتظر أن يأتينا الرزق هذا تواكل بل التوكل أن تعقلها وتتوكل ولذلك قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا سواء أنفق على أولاده أنفق في الخير والصدقة أنفق على طعامه وشرابه لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يضيقوا ويبخلوا وكان انفاقهم وكان بين ذلك قواما متوازنا والذين لا يدعون مع الله الها اخر الشرك اعظم الذنوب قيل يا رسول الله سئل النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود اي ذنب عند الله اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ان تحلف بغير الله وتعبد غير الله وتتوجه بدعائك وونجاك وعبادتك لغير الله ان تجعل لله ندًا وهو خلقك قلت ثم اي يا رسول الله قال ان تقت ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك وكانوا في الجاهليه يفعلون ذلك قلت ثم اي يا رسول الله قال ان تزاني حليله جارك فبين النبي عليه الصلاه والسلام أن الشرك عظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والذين لا يدعون مع الله إلى اخر آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لا يقتل الإنسان إلا بالحق كان يكون قتل أو ارتكب شيئا جعلت الشريعة جزاءه أن يقتل كالقاتل وغير ذلك مما جاءت به الشريعة اما ما يتساهل به بعض الناس اليوم وكما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قال ويكثر فيهم الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله فاشار بيده القتل القتل فياتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فلا تتساهل بانهار الدم لزوال السماوات والارض اهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من الحقوق في الدماء ويأتي المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني بغير حق فقرن الله القتل مع الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والزنا كبيرة من الكبائر وجرم من أعظم الجرائم وهو هتك للستر بين العبد وبين ربه إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب وإذا خلوت لساعه ساعة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إذا هتك العبد الستر بينه وبين ربه ووقع في هذه الفاحشة العظيمة فهو على خطر عظيم هي من أكبر الكبائر وقد يكون الزنا زنا العين كان يتساهل بالنظر إلى الحرام عبر الشاشات اليوم عبر الأجهزة الكفيه التي في يده فاتق الله واستحي من نظر الاله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وقد تزني اليد باللمس المحرم أو تزني الرجل كما في الحديث العين تزني واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب باب التوبة مفتوح ولا داعي ان تذهب ليقام الحد عليك استغفر بينك وبين ربك ان وقعت بالباحشة واسال الله المغفره والرحمه وابتعد عن اسبابها واترك ابوابها ولا تص... ولا تصاحب اهلها الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما شهادة الزور أن تشهد على أحد بالباطل لتقتطع حقا أو تعطل حقا له وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلسه وقال الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول, الزور الا وقول الزور وشهادة الزور وجعل يرددها عليه الصلاة والسلام حتى اشفق الصحابة عليه ان يتعب وقالوا ليته سكت يعني ليته يسكت حتى لا يشق على نفسه بذكرارها الا وقول الزور وشهادة الزور ومن حلف على يمين ليقتطع بها حق مسلم لقي الله وهو عليه غضبان انتبه من شهادة الزور سواء كنت طالبا في مدرسة أو كنت تصلح بين زوجين أو كنت في محكمة أو كنت في وظيفة وسالوك ماذا رأيت وماذا سمعت إذا كنت لم تسمع ولم ترى فقل لم أسمع ولم أرى لكن إذا كنت تعلم, تعلم حقا ولا خطر عليك من الشهادة لصاحبه فالله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلب لا بد ان تبين الحق لأهله فالشهادة لا تكتم اذا كان فيها دفع ظلم عن احد المسلمين والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما اذا مروا بقوم يعصون الله او مجلس فيه عصيان او غير ذلك مر مكرما نفسه المؤمن يترفع عن حضور هذه المجالس الباطل مروا كراما حتى لا يرتفتون إليها والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صمًّا وعميانا. المؤمن أيها المسلمون يقبل النصيحة يقبل النصيحة فإذا نصح في أمر يتعلق بأخلاقه أو بصلاته أو بتعامله أو بماله أو بولده أو بزوجه أو بنته فيقبل النصيحة لا يكون أصم لا يسمع او ابكم لا يتكلم او اعمى لا يرى بل يشكر الناصح ويقبل النصيحه والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صمّا وعميانا ثم قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الدعاء للاولاد ايها المسلمون هو خلق الانبياء قال, زك... قال إبراهيم عليه السلام في دعاءه رب هب لي من الصالحين وذكر الله تعالى من دعاء المؤمنين أنهم يقولون وأصلح لي في ذريتي ودعا زكريا فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فالمؤمن يدعو دائما لذريته مهما كان أولادك صالحين لو كانوا حفظه للقرآن وائمه للمساجد ومن كبار الصالحين فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء فأنت مهما كان ولدك صالحا ادعو الله أن يزيده صلاحا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني ازدادوا إيمانا لا تنسى الدعاء لأولادك بالصلاح والستر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ادعوا لزوجتك وذرياتنا قرة أعين اجعل أعيننا تقر بهم إذا رأيناهم وإذا جالسناهم واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا سباقين إلى الخير ليقتدي بنا غيرنا اجعلني يا ربي أبكر للصلاة في المسجد حتى يراني جاري الذي عند بابه فيقتدي بي دون أن أعلم فصرت إماما في الخير اجعلني يا ربي ممن يتصدقون حتى يعلى حتى لو علم غيري اني تصدقت دون أن أظهر ذلك لكن علم فعلى مثلي فصرت إماما في الخير اجعلني يا ربي أطلب العلم أحضر مجالس العلم أبكر الى صلاه الجمعة حتى إذا راني غيري اختدى بي واجعلنا للمتقين إماما أولئك من اتصف بهذه الصفات يجزون الغرفة بما صبروا منزلا عظيما في الجنة يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس قل ما يعبأ بكم ربي يعني لا يلتفت إليكم لولا دعاؤكم إلا ان دعوتموه وتعبدتم بين يديه وتقربتم إليه ووقفتم ببابه ورثتم بجنابه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما من كذب بالقرآن وكذب بالدين فالعذاب والعقوبة لزام عليه صلى الله تعالى أن يرزقنا صفات عباد الرحمن وأن يجعلنا على الحال الذي يرضيه قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم لكل دم استغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى تراه والسن بسنته الى يوم الدين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام واجمع على الحق والهدى والخير كلمتهم يا رب العالمين واجعل عملهم فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل أهلنا في اليمن اللهم انزل عليهم الامن والايمان والسلامه والاسلام اللهم واحفظ جنودنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم واللهم وشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل أهلنا في بلاد الشام مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا ولاهنا في فلسطين وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق ولي امرنا ولي عهده لما تحب وترضى خذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك سائر ولاة امور المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين